بسم الله الرحمن الرحيم بنا بخواي مهربان وبخشن نعمتي كوراوبشوك قل أعوذ برب الفلق تؤي محمد بلي من بناء قرم ببروردكاري روناكي بيان. من شر ما خلق للشر الخرابي هرشي أو ببروردكار دروستي كردوا ومن شر غاسق إذا وقّب لشر خرابي تارك شو كاتك أو تارك شو أتتنا وهمشت كوا واتلو شر خرابانيل تارك شوار رؤدا ومن شر نفاثات في العقد لشر خرابي جنان جادو قريش كتعلبناو الدزوجري أدنو في بيع كنو وردت في أبرجانن ومن شر حاسد إذا حسد لشر وخرا بي مروف حسوديش لكاتي حسد برنكيانا لا عائشة والرحمة والرزيخوا إلى سبع فرمويت صلى الله عليه وسلم اجر أزاركي هبوايا هاردو الصورة معوزتيني بسر خيدا دخيندو فوي ذكر بسري دا كاتك خوين خوش كوتو أزاركي زيادي كرد لنخوشي وفاتي دا من بسري دادم خوندو بدست خوي مسحم دكتر لبربركتو پيروزي دستكاني.